صلاة الخيام اتابكم الله الله اكبر الله.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 أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعوا للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه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 ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا, والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله، فَهؤلاء كهُم الكافرون، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والآف بالآف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص.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 ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون والحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن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 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عذله فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايم ذلك بفضل الله يعطيهم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 وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ مُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِ الْمِسْخَطِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلاَ يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوط أفَقُوْكَ إِنَّهُ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغِيَانًا وَتُفْرَأَ وَأَلْقَى بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقون كفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم وقد وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أُنزل إليك يا أيها الرسول بلغ ما أُنزل إليك للربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك والله يعصمك من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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله اكبر <تصفيق> الله اكبر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 ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلا للطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو العليم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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا قربهم مَوَدَّةَ لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنذِرُوا بِهِ لِلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ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 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم, ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين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 سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 مِنْ دَفَ جَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَ عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامَ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامٌ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ومن عاد اللَّهُ مِنْهُ والله عزيز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 وأن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاء. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون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 قُل لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عن أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسَأْكُمْ وَإِن عَنْهَا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 لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنال ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم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 هما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان من الله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب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 وَإِذْ أُوحِيتُوا لِلْحَوَارِجِنَ أَنْآمِرُ بِوَبِرَسُولِ قَالُوا آمَنَّا وَشَدَّ بِأَنْ نَنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى بَنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا أَيْدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا الله إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قالوا نريد أن ناكن منا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا تم من السماء تكون لنا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 أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر. <سؤال> <متبل rapper> الله أكبر الله الله الله أكبر الله <Pokemonapan>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 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأمهار والقالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله منفر والسماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الله, الله, الله